ومن الليل ف س ب ح و أ د ب ا ر السجود واستمع, واستمع يوم ينادي المناد ي من مكان قريب يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت و إ ل ي ن ا المصير يوم تشقق ا ل أ ر ض عنهم سراعا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 ف و ع ي